رسولٌ من الله يَتْلُ صُحَفًا مُطَهَّرَةً فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا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 وخالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه